ごして私たちないとに気づいている العائد وقفنا ن و على أ ح د ه والدماء و قد غطت وجهه نقول له تشهد قل لا إ ل ه إ ل ا الله يا ف ل ا د والله كان يتمنى أ ن ينطق بها رب اني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجه شطايا ندب فيه ت ه ي ت ت خ ل ص من هذا الذنب اقول لك لقد سجدتنا كيف أ ت و ب من معصيتي هذه أ ل م تعتبر يا عبد الله ب ن ه ا ي ا ت من, من سبق يا أ ي ه ا المفرط、أم. يا ايها المتهاول ان كم صيام تركته كم حج فوته كم منكر سكت علي ه كم ضيعت ا ل أ و ق ا ت بين شاشات وقنوات أ غ ا ن وملهيه ا رب جلبني صداها فهي أعدى من صداها هي نفسي وهي ش ي ط ا ن الذي منه هرب العائدون لو ل ه تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلا ولبكيتم شديدا هل أنت مستعد للقبر للقبر للقبر اجل أجب اذا كنت مستعدا والله لو علمنا ح ق ي ق ة الموت وشدته والقبر وظلمه ويوم ا لتغيرت ق ي ا م ة و ر ب ه وزلته وجحيمها والصراط والنار ل ت أ ح و ا ل ه للشيخ مش على الاعتيم الحمد لله على مش ش احسانه ا و كم ر له على توفيقه و ا ت ن ن ا هي و ن ص ل و نعمه س ل م ل خلقه ى أشرف ح م د وعلى ل آ وصحبه و و إ خ ا ن ه أ م الله بعد ا س ا ا م عليكم ورحمة ل ل ومنه ب ر ك ك ا ت ه هي ع م من ة ا ل ل و من ة من الله أ ن يهيمن ا ل إ ي م ا ن على القلوب كم هي نعمة من الله ومنة من هي الله الله أن يا ه ي من لها إ ي فتستجيب لنداء علام الغيوب يا م علام ا القلوب الطاعة الجوارح لنداء ن على على ل وتستحوذ من حياه ط ي ب ة تلك التي عاشها من اهتدى بهدي الرحمن ومن سار على منهج العزيز المناء يا لها من قلوب ع ظ ي م ة حينما أ ق ب ل ت على الله إ ذ أ د ب ر الناس فهنيئا ً والله لكم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هنيئا لكم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة في الله هنيئًا لكم و أ ن ت م تجتمعون على ط ا ع ة الله تجتمعون على ذكر الله تجتمعون في ظل الرحمن هنيئا, هنيئا لكم والله وقد أ ت ي ت م ترجون ر ح م ة الله وتسعون ل إ ر ض ا ء الله وتبتغون ما عند الله جئتم و أ ن ت م تمنون أ ن تكونوا من الذاكرين الله كثيرا ف ن س أ ل الله لكم ذلك جئتم و أ ن ت م ترجون أ ن تكونوا ممن قال لهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ممن يقال لهم في آ خ ر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ويا حسرتاه, يا حسرتاه على أ و ل ئ ك الذين صدوا وعن ذكر الله أ ع ر ض ويل ا و لهم إ ذ ا لم يتوبوا ويل لهم إ ذ ا لم يعودوا إ ن ك تحزن والله تحزن و أ ن ت تسمع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 حتى ب د أ يحدثني وهو يقول لقد جمعت أ م و ا ل ا وجئت مع أ ص ح ا ب ي جئت إ ل ى هنا منذ خ م س ة أ ش ه ر يقول لا أ خ ف ي ك كل شيء هنا تعلمته لقد مارست كل شيء آ خ ر ما مارسته ا ل ه ر و ي ن والمخدرات يقول أ خ ذ ت ه ا والله فقط حتى تنسيني و أ ن ا والله لم آ ت ي من أ ج ل ه ا بل جئت كما ي أ ت ي كثير من الشباب بحثا عن ا ل م ت ع ة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 لعلي أ ه ت د ي بهديكم و أ س ت ق ي م كاستقامتكم وهل ي من توبه لقد فردت كثيرا واسرفت أ س ر ر ف ت ك ث ي أ كثيرا فلم يتمالك نفسه بالبكاء فقل بهلا هون عليك يا أ خ ي ف إ ن باب ا ل ت و ب ة مفتوح وقوافل التائبين تغدو وتروح حتى ت ذ ك ر ت أ ح و ا ل الغافلين ودموع التائبين أ ر ق و ت أ و ه ا ت قلق وتنهدات توتر و أ ح ز ا ن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 وهو لم يفكر يوما أ ن يكون معهم أ و يصلي ولو ص ل ا ة و ا ح د ة قررت أ ن أ م ر عليه أ ذ ك ر ه أ خ و ف ه بالله صلينا المغرب ذلك اليوم س أ ل ت عنه وعن أ ح و ا ل ه وعن اسمه فجئت إ ل ي ه وقلت له هل سيارتك للبيع فاستغرب سؤالي وقال لا ليست للبيع أ ل ي س أ ن ت إ م ا م هذا الجامع قلت نعم لكن هذا لا يهمك أ ن ت أ ع ا ن ك الله مهموم بسيارتك و ا ل ع ن ا ي ة بها لكنني ل س أ خ ل ص ك منها و أ ش ت ر ي ه ا بالسعر الذي تريد ما ر أ ي ك فقال هل أ ن ت عازم قلت نعم لكن بشرط أ ن أ ذ ه ب معك فيها ل أ ج ر ب ه ا قال لا باس خرجت معه و أ ن ا مهموم كيف أ ف ا ت ح ه كيف أ ص ا ر ح ه استعنت بالله وقلت له يا أ خ ي متى آ خ ر م ر ة ذهبت إ ل ى م ك ة ل أ د ا ء ا ل ع م ر ة قال لم أ ذ ه ب ل ل أ س ف كلما أ ر د ت ت ك س ل ت فقلت له إ ذ ا ستكون عمرتك معي ما ر أ ي ك م ن ط ر ق ا ل ل ي ل ة قال ا ل ل ي ل ة قلت نعم ا ل ل ي ل ة أ ر ب ع ا ء ف إ ذ ا عزمت فتوكل ف ر أ ي ت علامات الاستغراب و ا ل د ه ش ة على وجهه قال لا أ ظ ن والدي لن يوافق قلت اتركه علي قال لماذا أ ن ت مصمم قلت أ ن ا مصمم أ ن أ ر ا ف ق ك ل ل ع م ر ة قال لا لكن لعلك تستشير والدي قلت والدك علي و أ ن ا والله أ ح س س ت ب ر ا ح ة لمعرفتك و أ ي ض ا من حقي أ ن أ ج ر ب ا ل س ي ا ر ة فضحك وقال وهو يقول والله عجيب لو كل من أ ر ا د أ ن يشتري س ي ا ر ة ليجربها ذهب ل ل ع م ر ة ل أ ص ب ح كل الناس م ط ا و ع ة قلت إ ذ ا نذهب إ ل ى ا ل ع م ر ة قال نعم وافق اتصلت بوالده فرح ي كثيرا خرجنا وكنا نقف أ ح ي ا ن ا عند المحطات اشترينا بعض ا ل أ ش ر ط ة أ ن ظ ر إ ل ي ه وهو يستمع و أ ن ا لا أ ت ك ل م وصلنا إ ل ى م ك ة واعتمرنا وفي أ ث ن ا ء ا ل ع و د ة ونحن في الطريق قلت له مبروك أ د ا ء العمره وتقبلها الله منك فلم يرد علي نظرت إ ل ي ه فاذا هو يبكي قلت له ما بك قال والله لم أ ك ن أ ت و ق ع أ ن هذا الموقف يمر علي أ ن ا قلت لا يا أ خ ي أ ن ت فيك خير كثير فقال أ س أ ل ك بالله هل كنت بحق عندما جئت إ ل ي أ و ل م ر ة هل كنت بحق تريد شراء ا ل س ي ا ر ة فسكت وقلت له لا والله إ ن م ا أ ر د ت شراء قلبك ل ط ا ع ة الله فلم أ س م ع والله منه إ ل ا البكاء و ا ل أ ن ي ء وقفت بجانب على الطريق وقلت له هون عليك يا أ خ ي فقاطعني وهو يقول والله كم كان ينصحني والدي كم كانت تتعب معي والدتي لم أ ك ن اعتني بكلامهم ونصحهم فلما وصلنا وفي منتصف الليل ودعته إ ل ى بيته وقلت له لعلي اراك في ص ل ا ة الفجر وفي ص ل ا ة الفجر عندما قلت استووا اعتدلوا ف إ ذ ا هو على يميني م ط أ ط ا ا ل ر أ س كبرت و ت ع م ت أ ق ر أ قول الله 「こんにちは。 فلما انتهينا وجدته يقبل علي ويقبل راسي وهو يبكي ويقول والله بدات الان اعرف طريق النجا والله انني اشعر بلذه لا يعلمها الا الله لن انسى فضلك والله لن انساه قلت غفر الله لك انما الفضل والمنه لله فليكن اتصالك بالله قويا ليزداد ايمانك قوه وثباتا لا تياس من روح الله ولا تنسى باب الله ولا تنسى رحمه الله من ظن أ ن ذنبا لا يتسع لعفو الله فقد ظن بربه ظن السوء من الذي ينادينا يا ابن آدم من الذي ينادينا يا ابن ادم ل ذ ي ي ن ا ي يا ن ابن ا آ د لو ب ل غ ا ل ذنوبك ع ل ا ن السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أ ب ا ل ي من الذي ينادينا يا عبادي إ ن ك م تخطئون في الليل والنهار و أ ن ا أ غ ف ر الذنوب جميعا فاستغفروني أ غ ف ر لكم أ ل ي س هو الله إ ن ه الله الذي يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين ن ه الله الذي عجت ببابه ا ل أ ص و ا ت فلهجت ب ا ل م ع ذ ر ة والمسائل والحاجات فكان الله ولم يزل بها رحيما ً لا إله إ ل اله ا ل الا ل ه الله إ اذا أحب الله إ أحبَّ احب ل ل أهل الإيماء ولا إله إلا الله ه أ إذا أحب الله التائبين وشملهم بالعفو و ا ل إ ح س ا ن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 جلس لله وفي الله ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر, ولربما لم يجلس قبل ذلك مجلس ذكر فاذا جلس معهم صعدت ا ل م ل ا ئ ك ة ف س أ ل ه م الله عز وجل عن عباده وهو أ ع ل م بهم فيقول ما كان من ش أ ن ه م فيقولون أ ت ي ن ا ه م وهم يسبحونك ويمجدونك قال ماذا ي س أ ل و ن ن ي قالوا ي س أ ل و ن ك ا ل ج ن ة قال ه راوها قالوا لا قال فكيف لو ر أ و ه ا لكانوا أ ش د شوقا إ ل ي ه ا ثم يقول مما يستعيذون قالوا يستعيذون من نارك فيقول و ه ر أ و ا ناري قالوا لا قال فكيف لو ر أ و ه ا لكانوا أ ش د فرارا منها فيقول أ ش ه د ك م أ ن ي قد غفرت لهم أ ش ه د ك م أ ن ي قد غفرت لهم فتقول ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن فيهم فلانا عبدا خطاء كثير الذنوب إ ن م ا جاء ل ح ا ج ة فجلس معهم فيقول أ ر ح م الراحمين يقول الله وهو خير ا ل غ ا ف ر ي ت وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فيا من تؤخر ا ل ت و ب ة ي الى من تؤخر ا ت و ب ة إ ل متى إلى متى من ت ى م لك غير الله من لنا غير الذي لا إ ل ه سواه من لنا غيره لو أ غ ل ق ت أ ب و ا ب ه وحاشاه والله ثم والله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 بل وفقه لكل خير والله ما إ ن يعود إ ل ى الله حتى يقذف الله في قلبه أ ن س ا و ل ذ ة و س ك ي ن ة لا يعلمها إ ل ا من ذاقها وجربها والله عجبت عجبت من أ ح د الشباب وقد اتصل ي س أ ل فلن أ ن س ى ذلك السؤال فقد كان سؤاله أ ي ج و ز أ ن أ ح م ل المصحف أ ث ن ا ء القيام في الليل س أ ل ن ا ه كم ت ق ر أ كل ل ي ل ة فقال والله إ ن ي أ خ ت م يوميا خ م س ة أ ج ز ا ء في قيام ل ي ل ة انظر رعاك الله كم يختم في قيام الليل انظر بعد توبته كيف تغيرت حاله والله لن تكون ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة إ ل ا ب ا ل ع و د ة إ ل ى الله فالرجاء في الله واليقين في الله كم من أ ن ا س نعلمهم قد أ س ر ف و ا في المعاصي ولكن الله من عليهم في آ خ ر اللحظات بقلوب أ ق ب ل ت بالصدق واليقين والحسرات فبدل الله أ ح و ا ل ه م لا إ ل ه الا الله كيف بدلت سيئاتهم حسنات لا إ ل ه الا الله كيف تاذن الله بغفران الخطيئات و ز ي ا د ة في الدرجات والله يحكم لا معقبل حكمه وهو سريع الحساء كم من أ ب و ا ب ر ح م ة فتحها على المعذبين كم من أ ب و ا ب بر و إ ح س ا ن أ غ د ق ه ا على عباده الموقنين من الذي وقف ببابه فطرده عن بابه من الذي جاءه مقبلا فلم يقبله والله و أ ق س م بالله ما دعوت الله ورجوت الله و م ل أ ت قلبك بحب الله إ ل ا أ ر ا ك ا ل س ع ا د ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة من الذي ينادينا بقوله من أ ت ا ن ي يمشي أ ت ي ت ه هروله ومن تقرب إ ل ي شبرا تقربت إ ل ي ه ذراعا ومن تقرب إ ل ي ذراعا تقربت إ ل ي ه باعا من الذي يفرح ب ت و ب ة التائبين رغم ذنوبهم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 فعلام ا ت أ خ ر قل يا عبادي يا من طالت غيبتكم يا من طالت غربتكم لا تقنطوا من ر ح م ة الله لا تقنطوا مما أ ع د د ت م الرحمات تغسل بها الذنوب وتقال بها العثرات لا تقنطوا و إ ن عظمت من النفس إ س ا ء ت ه ا لا تياسوا و إ ن دلت النفوس من خطيئتها فللذنوب غفرانها وللعيوب سترها وللكروب تفريجها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 فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه ف إ ل ى متى يا عبد الله إ ل ى متى و أ ن ت تتردد في ا ل ع و د ة إ ل ى الله إ ل ى متى و أ ن ت بعيد عن ط ا ع ة الله متى تقف بين يديه معتذرا متى تقف بين يديه نادما تائبا منكسرا فتناديه من صميم قلبك وفؤادك تناديه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا تناديه بعد أ ن ذهبت ا ل ل ذ ة وانقضت ا ل ش ه و ة و أ ع ق ب ه ا ا ل م ع ي ش ة الضنكاء تناديه و أ ن ت على يقين أ ن الله أ ح ل م و أ ر ح م و أ ن الله أ و ف ى و أ ك ر م و أ ن ه و إ ن كانت ذنوبك ك ب ي ر ة فالله أ ك ب ر من كل شيء و إ ن كانت عيوبك ك ث ي ر ة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 فلا إ ل ه إ ل ا الله تفتح أ ب و ا ب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات فيناديك أ ر ح م الراحمين يناديك خير الغافرين يا ملائكتي علم عبدي أ ن له ربا ي أ خ ذ بالذنب ويعفو عن الذنوب قد غفرت لعبدي, قد غفرت لعبدي والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله ولم ي س ر و ا على ما فعلوا وهم يعلمون أ و ل ئ ك ج ز ا ؤ ه م م غ ف ر ة من ربهم وجنات و ج ن ا تجري ت من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها من الذي بينك ن وبين من بيننا وبين اني ا الله الذي الله ل س أ م من يا الذي بينك عباد الله وبين الله والله ليس بيننا وبين الله احد ليس بيننا وبين الله ترجمان ولا حجاب ولا جن ولا انسان تنادي ربك بذنبك لا يعلمه الا هو تناديه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 ل أ و ل ئ ك المساكين يطرقون أ ب و ا ب الشهوات وينسون ل ذ ة العبادات والله ثم والله لن ت ب د أ حياتك والله لن تلد من جديد إ ل ا إ ذ ا عدت الى الله لن ت ب د أ حياتك وسعادتك إ ل ا إ ذ ا أ ح ي ا ك الله بعد غفلتك وسكرتك وموتتك إ ن ه ا ا ل ح ي ا ة يا عبد الله يا من يصر على ا ل م ع ي ش ة ا ل ض ن ك ا يا من يصر على ا ل م ع ي ش ة التي لا تطاق و إ ن مرت بها لحظات ن ش و ة م ؤ ق ت ة تسمع والله تسمع من أ ح د الشباب يقول والله إ ن ن ي أ ص ب ح ت لا أ ط ي ق الحياه طرقت كل ا ل أ ب و ا ب بحثا عن و ظ ي ف ة اجتهدت بالشفاعات والواسطات ولكن ل ل أ س ف أ ص ب ح ت ع ا ل ة على والدي لا أ ح د يقبلني لا زواج ولا و ظ ي ف ة والله يقول لم أ ج د أ م ا م ي حتى أ ن س ى ما أ ن ا فيه إ ل ا الشرب والمسكرات ا د م ت المسكرات فقلت له أ ن س ي ت انسيت عندما اتصلت بجميع الناس تطلب الشفاعات أ ن س ي ت أ ن تتصل برب الناس أ ن س ي ت الله أ ن س ي ت الله اسالك بالله كيف أ ن ت مع ا ل ص ل ا ة كيف انت مع الصلاه كيف انت مع الصلاه قال والله أ ذ ك ر أ ن ن ي صليت اذكر انني صليت صليت على ج ن ا ز ة والدي يقول ولا أ ذ ك ر أ ن ي صليت بعدها فلا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله اسمع يا من تهاون ب ص خ ط الله اسمع يا من لا يعترف بصلته بالله ترك ا ل ص ل ا ة فاغلقت أ م ا م ه كل ا ل أ ب و ا ب لا و ظ ي ف ة ولا زواج حتى وقع في الكبائر والمسكرات لم يعتني بالله فلم يعتني الله به والله من لم يعتن ي ب ع ظ م ة الله والله من لم يراقب الله لن ي ع ب أ الله به و ب أ ي واد يهلك تذكرت حينها ت تذكرت حينها ذلك ك ر ت حينها ذ الغافل طالب في ا ل ث ا ن و ي ة أ ق و ل لكم في ا ل ث ا ن و ي ة والله جاءني قبل أ ي ا م في المسجد والله يا اخوان يئن ويبكي جاءني والله وهو يعلنها ويقولها يقول والله فكرت في الانتحار أ ن ا لا أ س ت ط ي ع النوم ابتليت والله بالعشق والغرام يقول لقد أ ح ب ب ت أ ح د زملائي أ ح ب ب ت ه حبا هيمن على قلبي وجوارحي أ ف ك ر فيه دائما همي إ س ع ا د ه و ا ل ت ض ح ي ة من أ ج ل ه يقول والله كم كنت أ ن ا م في سيارتي أ م ا م بيته وكم أ غ ض ب ت أ ه ل ي من أ ج ل ه يقول والله حتى وصل بي الحال في ا ل أ س ب و ع الماضي يقول ونحن مع الجلساء والله وصل بي الحال أ ن سجدت له يقول سجدت له ل أ ب ي ن مدى محبتي له يقول والله لقد سجدت له ومنذ تلك ا ل ل ح ظ ة و أ ن ا لا أ د ر ي ما الذي أ ص ا ب ن ي لقد أ ص ب ح ت لا أ ن ا م الليل والله لم أ س ج د لله سجده ولم أ ر ك ع لله ركعه فلا أ د ر ي كيف أ خ ذ ت ن ي غفلتي لم أ ف ك ر في سخط الله لم اعتني ب م ر ا ق ب ة الله فكيف أ ت خ ل ص من هذا الذنب أ ق و ل لك لقد سجدت له لقد سجدت له سجدت كيف أ ت و ب من معصيتي هذه فقلت وا أ س ف و أ س ف ا ه على شبابنا و أ ج ي ا ل ن ا و حسرتا وصلنا إ ل ى هذه الحال أ ص ب ح ن ا نسجد لغير الله لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا ضاعت صلتك بالله ضاع إ ي م ا ن ك واذا ضاع ايمانك والله لن تجد الا حياه الظلمات يا ايها الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن المرء وقلبه وانه اليه تحشرون حياتك في صلاتك يا عبد الله حياتك في ق ر آ ن ك يا عبد الله حياتك في حفظ أ و ق ا ت ك يا عبد الله يا من يريد ا ل ت و ب ة إ ن الله يريد أ ن يتوب عليكم يريد الله أ ن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أ ن تميلوا ميلا عظيما يريد الله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 ويا أ ب ن ا ء ا ل أ ر ب ع ي ن ذهب الصبا و أ ن ت م على اللهو قد عكبتم على القنوات والمسلسلات قد عكبتم ويا أ ب ن ا ء الخمسين تنصفتم ا ل م ئ ة وما أ ن ص ف ت م ويا أ ب ن ا ء الستين أ ن ت م على معترك المنايا قد أ ش ر ف ت م أ ت ل ه و ل ل و و ت ع ب ن أ ت ل ه وتلعبون ل و لقد أ س ر ف ت م وفرطتم يا أ ي ه ا المفرط أ ن ت يا أ ي ه ا المتهاون أ ن ت كم صلاه أ ر ع ت ه ا كم جمعه ة ت ه ى و ا ن ت بها كم صيام تركته كم حج ف و ت ه كم منكر سكت عليه كم نظره محرمه أ ص ب ت ه ا كم ضيعت ا ل أ و ق ا ت بين شاشات وقنوات و أ غ ا ن وملهيات إ ن الموت س ي أ خ ذ ك فمتى تعمل لخاتمتك أ ل م تعتبر بنهايات من سبقوك أ ل م تعتبر يا عبد الله بنهايات من سبقوك والله ر أ ي ن ا ه م ر أ ي ن ا ه م والله في احدى الطرق ا ل س ر ي ع ة ا ر ب ع ة من الشباب وهم في سيارتهم وعند احدى المحطات والله ر أ ي ن ا ه م وقد نزلوا من سيارتهم الى محل الاغاني واشتروا ما ا م ل ه الشيطان لهم ثم انطلقوا ب س ر ع ة ج ن و ن ي ة و ا غ ن ي ة م د و ي ة بل والله كان الذين في المقاعد ا ل خ ل ف ي ة يتراقصون يتراقصون يتراقصون على الموسيقى والالحان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 قل لا إ ل ه إ ل ا الله فينظر إ ل ي ن ا والله كان يتمنى أ ن ينطق بها لكنها ثقلت على لسانه والكلام يتردد يا فلان قل لا إ ل ه إ ل ا الله لكنها ثقلت ل ل أ س ف ثقلت حتى, حتى التوى لسانه ومال عنقه ومات على ما كان عليه مات على ما ت ع و ذ عليه مات على ما تعود عليه ثقلت والله ل أ ن ه لم ي ت ع و ذ عليها كيف لا تثقل على لسان لم يتصل بالله كيف لا تثقل على لسان آ خ ر ما سمعه في دنياه ا ل أ غ ا ن ي و ا ل أ ل ح ا ن فيا حسرتاه على شبابنا وحسبنا الله ونعم الوكيل لم يكن يتصور أ ن يختم له بهذه ا ل ط ر ي ق ة لم يكن يدري متى موعده والله لم يكن يدري متى سيموت كما أ ن ت ا ل آ ن أ ت ع ل م متى موتتك إ ن ي أ س أ ل ك يا عبد الله أ ت ع ل م متى موتتك وساعتك وقد يكون من الذين يسوفون العمر طويل و س أ ت و ب عند الكبر نسي ان الموت لا يعرف الكبير والصغير فانظر في حالك يا م س ك ي و أ ع م ل لموعدك وتجهز تجهز لقبرك ف إ ن والله أ س ب ا ب الموت لا تنتهي وحوادث الطرق تزداد يوما بعد يوم فيا من لا يبالي ب ص خ ط ربه وغضبه يا من حياته و أ و ق ا ت ه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 بل سيتدرج إ ل ى الكثير من الفواحش والمنكرات من تدخين ومخدرات كيف لا و ا ل ص ل ا ة هي التي ستنهاه عن الفحشاء والمنكر فماذا تنتظر يا من تهاون في ا ل ص ل ا ة يا من لم يتب من ترك ا ل ص ل ا ة وقد سمعت من أ ح د رجال م ك ا ف ح ة المخدرات أ ن ه م قبضوا على شاب أ ص ب ح ر ه ي ن ة ا ل إ د م ا ء انظر ترك ا ل ص ل ا ة كيف يفعل شاب أ ص ب ح ر ه ي ن ة ل ل إ د م ا ء ك ا ن منغمسا في ا ل إ د م ا ن حتى أ ص ب ح يسرق مجوهرات أ م ه واخته وهو ا ل ع ا ئ ل الوحيد لهم وقد كانت أ م ه ا ل م س ك ي ن ة تعظه وتنهاه عن هذه الطرق ا ل س ي ئ ة لكن ل ل أ س ف كلما وقفت تنصحه أ ش ه ر السكين في وجهها ولما سرق جميع ما لديهم من مجوهرات ب د أ يبيع أ ث ا ث بيتهم حتى لم يبق شيء يبيعه ثم بعد ذلك أ ت د ر و ن ماذا فعل أ ت د ر و ن ماذا فعل في سبيل هذه ا ل ش ه و ة لم يجد والله هذا الغافل لم يجد إ ل ا أ ن يوقع أ خ ت ه في ا ل إ د م ا ن وهي غ ا ف ل ة لا تعلم ثم أ خ ذ بعد ذلك يتاجر بعرضها وشرفها من أ ج ل المال و ا ل إ د م ا ن ولم يقف جنون هذا المدمن عند هذا الحد بل سولت ّ له نفسه ا ل م ر ي ض ة وجشعه المسعور أ ن يزيد دخله فلم يجد سوى أ م ه العجوز ا ل م س ك ي ن ة التي أ خ ذ يهددها ب أ خ ت ه أ ن تخرج و ت أ ت ي بالمال من الشارع والمساجد والجيران وباي و س ي ل ة ولا يقف عن تهددها ي وضربها لم تصبر هذه ا ل أ م ا ل م س ك ي ن ة حتى استعانت بجيرانها ف أ م س ك به رجال ا ل أ م على غ ف ل ة منه ل ي أ خ ذ و ه وهي تبكي وتقول له لا تضعونه في السجن أ ر ج و ك م عالجوا ر ح م ة منها وهي تردد من له غيري, تردد من له غيري انظر انظر ر ح م ة ا ل أ م انظر قلب ا ل أ م على رغم ما بدر منه إ ل ا أ ن قلب ا ل أ م لا يزال ينبض ب م ح ب ة الولد والعطف عليه فيا الله كم نحن غافلون يا الله كم نحن مفرطون يا الله كم نحن مسرفون أ ي ن العاقون لامهاتهم أ ي ن الذين لا يبالون بغضب والديهم ولا يعتن و ا بهم أ ي ن هؤلاء ينظر إ ل ى أ م ه وهو يعلم ما ج ن ا ه بها على فراش الموت لا يدري ماذا يقول وكيف يعتذر لا يكلمها إ ل ا بالدموع وهي بجانبه تمسح دموعه وتهون عليه فقد ص ر ت المخدرات في جوارحه وقلبه تزوره في المستشفى وهو ينظر إ ل ي ه اليها ينظر إ ويعلم أ ن ه أ ت ع ب ه ا و أ ش ق ا ه ا ينظر إليها ولسان حاله فداك القلب يا يمه ومهما قلت من كلمات ص غ ي ر ة في كبر حقك بس تكفين سامحيني نهبت الفرح من بيتي صحيح ن ي ردي الذات صحيح ن ي يا يمه ولد طايش وكل ما ا س م ع فيني عطيتيني يا يمه عطيتيني بدون حساب يا يمه قولي سامحتك قولي ها ولو لحظات و ق ب ل يدك ورجلك و ف ر ش ل ك رمش عيني واترك ع ا د ة التدخين و ن ف ذ ما تبين بسكات و ص ل الفجر في المسجد قبل ما انتي تصحيني يا ي م ة قولي سامحتك تكفين يا ي م ة قولي سامحتك وطفي شمعه ة ا ل آ الاهات ت تكفين ق و س م شمعة ح ت تكفين ك طفي ا ل آ أ ب ي ك انتي ولا غيرك على موتي تعزيني ضميني سامحيني عسى ربي يرفع الزلات مابي احد يواسيني أ ب ي ك انت ي تواسيني تكفين انت يا ي ي م ة لا تبكي لا تبكين إ ذ ا شفتي بيا الدمعات يا ي م ة ت ك ف ي ضميني أبي أ ر ت ابي ح أ أ ر ت ا ح أ ن ا ت ع ب تعب تهرب من ذنوبي أ ب ي ك آ خ ر مسافاتي أ ش و ف ك س ا ك ت ة ي م ة غفيتي ولا ن ا غ ل ط ا غفيتي يا بعد عمري تعبتي من م ؤ س ا ت ي أ ن ا المخطي يا يمه أ ن ا الندمان أ ن ا الجاني أ ن ا المجني وانا بيدي رميتك إ ي ه رميتك وبعثرت كل طاعاتي فلا إ ل ه إ ل ا الله هذه أ ح و ا ل الكثير من الشباب لا يبالي برضا والديه و خ ا ص ة أ م ه التي قلبها قلبه كثير من الشباب والله لم يخجل ولم يستحي وهو يرى والدته ا ل م س ك ي ن ة وقد تعبت من أ ج ل ه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 أ ت ع ب ت ه ا في عدم مبالاتك بالطاعات ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله هذا هو أ ث ر القنوات والملهيات والجلسات ضاع ا ل إ ي م ا ن يا عبد الله إ ذ ا ضاعت ا ل ص ل ا ة يا عبد الله إ ذ ا ضاعت ا ل أ خ ل ا ق هذه أ ح و ا ل الذين ي س ر و ن على ترك ا ل ص ل ا ة هذه أ ح و ا ل الذين يتهاونون في ترك ا ل ص ل ا ة انظر ماذا عمل بهم هذا ا ل إ س ر ا ء تردت أ ح و ا ل ه م ازدادت منكراتهم ساءت خاتمتهم ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله والله يا عباد الله والله إ ن مغسلي الموتى أ ص ب ح و ا يعرفون الذي يصلي والذي لا يصلي من روائحهم وسواد لونهم وتعفنهم شاب والله نعرفه ن ش أ في ط ا ع ة الله ومرضاته لكنه و ل ل أ س ف سرعان ما تنكب عن الطريق انتكس ر أ س ا على عقد أ ل ف المعاصي جاهر بها مريض اشتد عليه المرض وفي ل ي ل ة بلغ به المرض م د ا كان أ ه ل ه جلوسا حوله وكانت أ م ه تذكره ب ا ل ص ل ا ة وتردد صلي ولو على جنبك يا بني صلي لعل الله أ ن يشفيك ويعفو عنك أ ك ث ر من الاستغفار ف ب د أ يتضايق من هذه الكلمات والنصائح ب د أ يتضايق من دخول أ م ه عليه وعندما جاءت جاءت إ ل ي ه بمصحف وضعته عند ر أ س ه وهي تقول له حاول أ ن ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن نظر إ ل ي ه ا و أ خ ذ المصحف ورفعه في وجه أ م ه ورماها به في وجهها وهو يقول لا تدخلين علي لا تدخلين علي حتى ب د أ الدم ينزف من أ ن ف ه ا و أ س ن ا ن ه ا والله وهي تبكي وتقول سامحك الله يا بني هداك الله يا بني وما هي إ ل ا أ ي ا م حتى مات انظر كيف ساءت خاتمته انظر كيف أ ر ا د الله له هذه ا ل خ ا ت م ة ل أ ن ه أ ض ا ع الله أ ض ا ع ط ا ع ة الله أ ض ا ع ا ل ص ل ا ة أ ض ا ع ا ل إ ي م ا ن فانظر كيف ختم الله له ما هي إ ل ا أ ي ا م حتى مات على هذه ا ل م ي ت ة والله يا اخوان يقول الذي غسله والله يقول لم أ س ت ط ع ان اكمل تغسيله من رائحته التي ن ن ة ا ل ت تخرج من فمه وجسمه ولم تقف حتى دفناه ما عذرك يا من تسمع نداء ا ل ت و ب ة تقول مجهد تقول متعب تقول سوف أ ص ل ي أ م ا تستحي من الله أ م ا تخاف من الله أ ل م تسمع ا ل آ ي ا ت أ ل م تسمع العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر أ ل ا يعنيك قولهم أ ن ه لا يصلي فماذا تعني لك إ ن ي أ س أ ل ك بالله ماذا تعني لك إ ذ ا قلت لكم أ ن هذا فلان لا يصلي ونبيكم ََُّ ي َ ق ُ و ل ُ ه ا من َْ تركها ََََ فقد ََْ كفر الا تسمعون فقد كفر الا يعلم ََُْ هؤلاء ََ أ َ ن تارك ََِ الصلاه محارب لمنهج الله الا يعلم ه ؤ ا ء ان تارك الصلاه لا يؤكل ولا ي ش ا ر ل ا يجالس ولا يؤتمن ولا ي ِ د َ ولا يغسل اذا مات ولا ي ُ ب َ ا ب ر المسلمين َ ا هو موقفك امام ا ل ل ا ذ ا ج ي ب اذا س ئ ل َ ع َ الصلاه بماذا ستجيب اذا س َ ل ت عن ا ل ا ع ا و ا ل ت ا و ن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 يا من تخلف عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ل ا ا ل ص ل ا ة أ ل م يعن لقلبك أ ن يندم أ ل م يعن لك أ ن تندم على سيئاتك والله ستندم يا يأني يخشى يأني والله الله وما الحق آمنوا من لم ستندم ألم من ألم أن نزل للذين أن لقلبك على تتب وتعود وترجع ذكر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 الى متى وانت تحرم نفسك ا ل ر ا ح ة و ا ل س ع ا د ة والامن والاطمئنان لم نركع لله ر ك ع ة ولم نسجد لله س ج د ة فياالله اصحيح هذا اصحيح ان من بين المسلمين من منهم يشهد ان لا اله الا الله لكنه لا يصلي اذا س أ ل ت عنه قالوا لك انه لا يصلي بل ويجاورك بيته قريب من بيتك يجالسك يؤانسك لا ينقطع اتصاله بك لكنه لم يفكر يوما ً أ ن يتصل بربه فيامن لا يبالي بسخط ربه وغضبه يا من حياته و أ و ق ا ت ه وبيته مليئا ً بالمحرمات والمنكرات يا من يصر على أ ن يقضي جلساته وسهراته ب ا ل غ ي ب ة والمعازف والالحان أ ي ن الحسرات أ ي ن الندم يا من ن س ا ق و ا وراء الشهوات وانصرفوا مع الصوارف والملهيات إ ل ى كل هؤلاء إ ل ى الغافلين إ ل ى الذي لم يصل ي لله ولم يسجد لله إ ل ى الذين كلما طالت أ ع م ا ر ه م زادت أ و ز ا ر ه م وكلما هموا ان يتركوا ذنوبهم عرضت لهم ش ه و ة ف أ ر ج ع ت ه م لعيوبهم نقول لهم اتقوا الله إ ل ى الذين أ د م ن و ا القنوات والمسلسلات و ا ل أ ف ل ا م و ا ل أ غ ا ن ي والممنوعات ويحكم نوح و ا على أ ن ف س ك م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 فاستدركوا أنفسكم قبل الممات، انفسكم ا ت تداركوا أ قبل ا ل خ ت ا ب تداركوها ب ت و ب ة و ا ن ا ب ة ب ع و د ة و ع و ب ة و أ ن ي ب و ا إ ل ى ربكم و أ س ل م و ا له من قبل أ ن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون ا واتبعوا أ ح س ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتاً أنزل أن قبل وانيبوا ت, وأ لا ت وأ وا الى ربكم و أ س ل م و ا له من قبل ان ي أ, من أن ي أ ت ي ك م العذاب ثم لا تنصرون يا من كلما نصحه الناصح صده عن قبول ا ل ن ص ي ح ة هواه يا من أ ن ه ت ه الشهوات وغره طول ا ل أ م ل هل تدري متى ستموت و أ يا ن وأين ستموت ستموت ستموت تدري متى هل ستموت؟ ستموت؟ ي عبد الله قد تكون موتتك غدا إ ن ي أ س أ ل ك أ ن ت هل تدري متى ستموت لماذا تؤجل التوبه اتنتظر الموت والله لو تعلمون ما أ ع ل م يقولها نبيكم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله لو تعلمون ما أ ع ل م لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا من علم أ ن ه سيقف بين يدي الله بين يدي الله حافيا عاريا سيقف بين يدي ا لا ل ل ه مال ولا بنون سيقف بين يدي ا لا ل ل ه ينظر الله إ ل ى حسبه ولا إ ل ى نسبه ولا إ ل ى غناه ولا إ ل ى عزه ينظر إ ل ى عمله فكيف عملك يا عبد الله كيف عملك و أ ن ت ستموت غدا غدا ستموت هل أ ن ت مستعد للموت هل أ ن ت مستعد للقبر وضمته للقبر ووحشته للقبر وعذابه أ ج ب أ ج ب إ ذ ا كنت مستعد والله لو ع ل م ل ح ق ي ق ة الموت وشدته والقبر وظلمته ويوم ا ل ق ي ا م ة وكربته والصراط وزلته والنار وجحيمها لتغيرت أ ح و ا ل ن ا والله إ ن الموت سيحل بساحتك والله إ ن ملك الموت سيقف عند ر أ س ك فيتحشرج صدرك وتتغرغر روحك ي ث ق ل منك اللسان وتنهد منك ا ل أ ر ك ا ن وتشخص العينان ويكثر حولك البكاء و ا ل أ ن ي ن و أ ن ت في كرب شديد لا م ن ج منه ولا محيط ثم إ ل ى ا ل م ق ب ر ة محمولا ً محمولا على ا ل أ ع ن ا ق يامن تصلي على ا ل ج ن ا ز اليوم اليوم تصلي على ا ل ج ن ا ز وتحملها الان والله ستحمل يا ليت شارين بماذا س ت ط ق جنازتك بماذا ستنطق جنازتك هل ستقول قدموني قدموني أ م ستقول يا ويلها أ ي ن تذهبون بها ينزلونك في قبرك ثم ب د أ و ا يحثون التراب على قبرك ينحجب الضوء عنك حتى يقول احدهم استغفروا ل أ خ ي ك م وسلوا له التثبيت ف إ ن ه ا ل آ ن يسال في قبره وحيدا ي س أ ل فماذا ع د د ت للسؤال يا من س ت س أ ل عن كل شيء عن كل شيء قل لي بربك ماذا ع د د ت للسؤال يا ساكن القبر غدا مالذي ما ا غرك من الدنيا أ م ا آ ن ا ل أ و ا ن أ ن تفكر في قبرك وعملك أ م ا ان ا ل أ و ا ن أ ن تعود وتتوب أ م ا ان ا ل أ و ا ن أ ن نقف مع أ ن ف س ن ا ولو لحظات, لحظات الم يان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قلها يا أخي ق ل ه اخي يا أ قل بلى والله قد ان قل بلى والله قد ان قل إ ن ي أ خ ا ف من الموت قل إ ن ي مستعد للموت قل كفاني ذنوب وعصيان قلها يا أ خ ي قبل فوات ا ل أ و ا ن والله إ ن الموت ي أ ت ي بغته والنفس تذهب فلته فيا مسكين انما أ ن ت أ ن ف ا س قد يخرج النفس ولا يعود ولا يعود إ ن م ا أ ن ت غ م ض ة عين قد تنام ا ل ل ي ل ة ولا تستيقظ غدا فمتى تعاتب نفسك متى تقول يا نفس كفى ا ك ف تسويفا وجهلا انطرح بين يدي ربك ي الله غ ا ف ا تب إ ى ا ل ل وادم غافلاً إلى تب الله انطرح بين ي ي الله و أ د السؤال و أ ل ظ بيد الجلال و ا ل إ ك ر ا م اصدق الله تعالى ي ص د ق الله و أ د م قرع الباء ولا ت ي أ س من روح الله إ ن ه لا ي ي أ س من روح الله إ ل ا القوم الكافرون ولا تقنط إ ن ه لا يقنط من ر ح م ة ربه إ ل ا ا ل ظ ل و ع ل ي ك أ ن تظل منطرحا حتى تصل إ ل ى د ر ج ة الاضطراء والله تعالى يجيب المضطر إ ذ ا د ع ا ء أ م ّ ن يجيب المضطر إ ذ ا د ع ا ء أ ل ح على الله بالدعاء وارفع اليه الشكوى والنداء اللهم أ ن ت المدعو بكل ل س ا ء المقصود في كل ااء لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت غافر الخطيئات لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت كاشف الكربات لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت مجيب الدعوات ومغيث اللهفات أ ن ت إ ل ه ن ا أ ن ت ملاذنا وعليك اتكالنا أ ن ت رازقنا أ ن ت إ ل ه ن ا أ ن ت رحيمنا اللهم يا أ ر ح م الراحمين إ ن ن ا نعلم أ ن ك على كل شيء قدير يا أ ر ح م الراحمين يا خير الغافرين يا أ ج و د ا ل أ ج و د ي ن يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن لا م ل ج أ ولا منجا منك إ ل ا إ ل ي لا ملجا ولا منجا منك إ ل ا إ ل ي ك ن س أ ل ك مساله المساكين ونبتهل إ ل ي ك ابتهال الخاضعين الذليلين <تصفيق> وندعوك دعاء. <يا> <تصفيق> دعاء الخائفين ا ل و ج ل ي سؤال من خضعت لك رقابهم ورغمت لك انوفهم وفاضت لك عيونهم وذلت لك قلوبهم أ ن تتقبل منا أ ج م ع ي ن اللهم تقبل منا أ ج م ع ي ن في هذه ا ل ل ي ل ة اللهم تقبل منا أ ج م ع ي ن اللهم اجعلنا من التائبين من الطائعين من المقبلين الذين لم ي س ر و ا على ما فعلوا وهم يعلمون اللهم اغفر لنا أ ج م ع ي ن اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آ خ ر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا توبوا إ ل ى الله توبه نصوحه توبة, النصوحة. توبة, النصوحة. توبة النصوحة. نسال ص و و ح ة ت ب الله العظيم رب العرش الكريم ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى ان لا يفرق جمعنا هذا إ ل ا بذنب مغفور ونصلي على أ ش ر ف المسلمين والحمد لله رب العالمين رب سراب إني من فيه لك وعلى عدت تبت وعلى رب جلبني صداها فهي اعدى من عرفت هي نفسي وهي شيطاني الذي منه هرم مع تحيات مسلم للشريط ا ل إ س ل ا م ي القصيم طريق ا ل م د ي ن ة السريع هاتف جوال تم هذا جوال العمل تم في استديو صدى الشموخ ونذكركم أ ن جميع الحقوق م ح ف و ظ ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته